وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَزَاجِرَاتِ زَجْرًا فَتَنِي السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زيننا السماء الدنيا بزينة نحن كواكب وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملائئ الا قُذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خاطف فالخطف اتى فاتبعه شهاب ساقب فاستفتيهم ا هم اشد خلقا ام من خلقنا إن بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا ينكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَيَومَ الْقِيَامَةِ أَوَأَنَ الْأَوَلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ ضَاهِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَذَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ أَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهْدُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوا إِنَّكُمْ مُسْأَلُونَ